النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضه في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا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 الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريح لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذاعة الأبصار وإذاعة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا.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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هل م وَلَا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحَّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم يذرون رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغش عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد. سَدَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْلَقَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَوْدُ لَوْ أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر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 وَأَلْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ وَقَدْ فَأَفَيْ قُلُوبِهِمُ الرُّوعَةُ فَرِيقَانُ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَانُ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا لأزواجهك إن كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعك وأسرحك سراحا جميلا وإن كن تردن الله ورسوله والدار الآخرة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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصا. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قض الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيار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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَدْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن ولكن رسول الله وخاتم النبيين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 ازواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجى من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِذ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 فلا يؤذين وكان الله رافور الرحمان لإن لم يأتى المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة نغرينك بهم نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما يقفوا خذوا وقتلوا تقتلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلوا مِن قَبْلَهُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلًا يَسألك الناس عن الساعة قُل إنما عِلْمُها عند اللَّهِ وَمَا يُدريكَ لعل الساعة تكون قريبا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 علنا أسادتنا وكبرانا فأضلون السبيل ربنا آتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكوا